بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المغفور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 تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فكهين بما أتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ مَصْتُوفَةٍ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا Sesabagaimanakah mereka yang mengikuti mereka dengan kebenaran? Sesabagaimanakah mereka yang mengikuti mereka dengan kebenaran? Sesabagaimanakah mereka yang mengikuti mereka dengan kebenaran? Sesabagaimanakah Kudana hukum bakahtin dan daging yang mereka suka. Mereka bersaing di dalamnya tanpa kata-kata dan tidak ada pujian. يكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب الشموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أن أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَأَصْبِلْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْ بَارَ النُّجُومُ